الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يحل ويحرم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يحل ويحرم فيه من الحيوانات ما هو حلال بالذبح وحرام بالموت حتف أنفه ومنها ما لا يحل بذبح ولا غيره ومنها ما يحل سواء ذبح او لم يذبح او مات حتف فيه فهو حلال فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين هذه الانواع ليكون المسلم على بصيره من امره فياكل الحلال ويجتنب الحرام وأكل الحلال سبب لاستجابة الدعاء كما أن أكل الحرام سبب لعدم إجابة الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سعد أن يدعله أن يدعو الله له بأن يكون مستجاب الدعوه قال له عليه الصلاة والسلام يا سعد اطب مطعماك تكون مستجاب الدعوه لا يدخل جوفك الا حلال تكن مستجاب الدعوه باذن الله اطيب مطعمك وليس المراد بطيب المطعم يعني حسن الطعام وانما حل الطعام ان يكون الطعام حلالا ما يدخل جوف المرء يكون حلال من كسب طيب اطم مطعمك تكون مستجابة الدعوه كما ان اكل الحرام سبب لحرمان المرء من اجابه الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي معه من مسببات اجابه الدعاء الشيء الكثير اطاله السفر والسفر من اسباب اجابه الدعاء المسافر مستجاب الدعوه اشعث اغبر الشعثة والغبره وعدم الاهتمام بالتنمق والتحسن من اسباب اجابه الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالافواه لو اقسم على الله لا يقول يا ربي يا ربي يسأل الله جل وعلا ويكرر الدعاء ويمد يديه إلى السماء من أسباب اجابه الدعاء لأن الله جل وعلا كما ورد في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ورفع اليدين إبس إلى الله جل وعلا بالدعاء من أسباب الإجابة يقول يا ربي يا ربي الإلحاح في الدعاء وسؤال الله من أسباب الإجابة لأن الله جل وعلا يحب الملحين يحب المكررين الذين لا ييأسون يكررون الدعاء يحب هذا كله جل وعلا كل هذه من أسباب إجابة الدعاء لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام فأنا يستجاب لذلك يعني بعيد كل البعد أن يستجاب له ما دام المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام فلا يستجاب له دعاء والعياذ بالله فالمرء إذا عرف الحلال فأكله وعرف الحرام فاجتنبه حري أن يكون مستجاب الدعاء نعم. الحيوان ثلاثة أقسام الحيوانات ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام اهلي كالابل والبقر والغنم والحمير والخيول والبغال وغيرها منها الحلال ومنها الحرام كما سياتي ووحشي كالضبى والغزلان والضبع وحمار الوحش وبقر الوحش وغيرها والأسد والنمر والكلب ومنها الكلب الذي هو الذئب وأما الكلب العادي فهو من الحيوانات المستعنسة وسيأتي وبحري حيوان بحري وهو السمك بأنواع إذن قوله رحمه الله الحيوان ثلاثة أقسام أهلي أو تقول أهلي إنسي يعني يألف الناس ويعيش معهم ووحشي وهو الذي يعيش في البرية وبحري هذه الأنواع الثلاثة ومن كل نوع فيه حلال وفيه حرام ما عدا السمك فقيل كله حلال وقيل بعضه نعم أهلي فيباح منه بهيمه الانعام لقول الله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام والخيل والخيل كلها لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل وقالت اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة متفق عليه متفق عليه متفق عليهما عليهم يعني على الحديثين يقول القسم الأول اهلي وهو المستأنس الذي يعيش مع الناس في بيوتهم فيباح منه من الأهلي بهيمه الانعام اذا قيل بهيمه الانعام فالمراد بها الابل والبقر والغنم لقول الله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام والخيل كلها بانواعها يعني عربيه او عجميه او هجنيه او فارسيه او اي نوع من انواع الخيل او متولد من عربي وغيره كل حلال بأنواعها لما روى جابن قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على لحوم الحمر الأهلية يعني الحمير المستانسه التي مع الناس وأذن في لحوم الخيل يعني الخيل حلال تؤكل ولقول أسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه ونحن بالمدينة يعني بعد بيان المحرمات المدينة بعدما استقروا في المدينة يعني ليس في أول النبوة وإنما بعدما استقرت الأحكام وظهرت متفق عليهما يعني على حديث أسماء وحديث جابر رضي الله عنهم نعم والدجاج لما روى أبو موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج والدجاج حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله وهو لا يأكل إلا الحلال الطيب نعم متفق عليه والأوز والبط لأنها طيبات فتدخل في قوله تعالى أحل لكم الطيبات نعم وهذه كذلك كلها من الحلال نعم وتحرم لحوم الحمر لحديث جابر وتحرم لحوم الحمر الحمير الأهلية محرمة الأكل لحديث جابر المتقدم المتفق عليه نعم والبغال لانها متولده منها والبغال لأنها متولدة منها ومن غيرها يعني البغل يكون من الحمار والفرس فما تولد من حلال وحرام فيغلب جانب التحريم فيكون حرام نعم والمتولد بين الوحشي والأهلي كذلك بين الوحشي والأهلي كذلك المتولد بين الوحشي والأهلي مثلا حمار اهلي نزا على حمار اتان وحشي فنتج منهما ولد فالناتج بين حلال وحرام يكون محرما تغنيبا لجانب الحرمه اما اذا كان من فصيلتين لكنها كن حلال فهو حلال متولد من حمار وحمار وحش او بقرة فانه حرام متولد من كلب وعنز مثلا فهو حرام متولد من ذئب وضبع مثلا فهو حرام لانه تولد من حلال وحرام فيكون حراما يغلب جانب الحرمه قال العلماء حتى لو كان متميز احيانا يكون مثلا ذئب أو كلب ينزو على شاة نعجة، فينتج ولد نصفه يشبه الشاة ونصفه يشبه الكلب. ما يقال إن الجزء الذي يشبه الشاة حلال والجزء الذي يشبه الكلب حرام، بل كله حرام. تغليبا لجانب الحرمه قالوا حتى وإن كان متميزا نعم وما تولد بين, بين حلال وحرم كالسمع والعسبار السمع هو ولد الضبع من الذئب ذئب نزى على ضبع نتج ولد بينهم أمه ضبع والضبع حلال وأبوه ذئب حرام فهو حينئذ حرام السمع يسمى نعم والعسبار بالعكس العسبار ضبع ذكر نزى على ذئبه أنثى فنتج منهما ولد أمه ذئبه وأبوه ضبع فيسمى عسبار فهو حرام يعني سواء كان الأب حلال والأم حرام أو العكس كلاهما حرام نعم. وتحرم الكلاب والسنانير لأنها من السبع وتأكل الخبائث وكذلك تحرم الكلاب والسنانير السنور معروف بين الكلب والقط نعم فصل القسم الثاني الوحشي الوحشي من الوحش الذي هو لا يانس يعيش في البريه ولا يعلف الناس ولا يعيش معهم نعم منه الحلال ومنه الحرام نعم فيباح منه الحمر لحديث ابي قتاده حديث أبي قتادة المتقدم الذي صادها في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة عام صلح الحديبية وصاد أبو قتادة رضي الله عنه أتان وحش يعني أنثى حمار وحش فأكلها الصحابة رضي الله عنهم حمار الوحش لحديث أبي قتادة نعم والارانب لما روى انس انه اخذ ارنبا فذبحها ابو طلحه وبعث بوركها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه والارانب الارانب سواء كانت وحشيه او انسيه لان الارانب تاتي هذه وهذه فالوحشيه حلال لان أنس رضي الله عنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم أنس فأنس ربيب لأبي طلحة رضي الله عنهما الاثنين ولما ذبحها أبو طلحة أرسل بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم انظر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله الهديه وان قلت ومحبه الصحابه رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبه ان ياكل مما يطعمون وان كان قليلا لو واحد في هذا الوقت مثلا اهدي عليه ورك ارنب لاستقله لا واستحقره وراه لا يليق به والنبي صلى الله عليه وسلم قبله من ابي طلحه وهو اكرم الخلق على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه نعم والضباع لما روى جابر قال شاهد قوله فقبله يعني أنه قبله فأكله نعم والضبع لما روى جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد كذلك الضبع صيد يؤكل نعم ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم إذا صاده المحرم وفديته كبش يذبح عنه نعم روه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح والضباب لما روى ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتره خالد فأكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظره متفق عليه والضباب الذي هو الضب لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب أتي بطعام عليه الصلاة والسلام وفيه ضب فسأل عنه فقالوا هذا ضب فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ولم يأكل منه فسأل ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرام هو يا رسول الله لما رأوا النبي رفع يده سالوا أهو حلال أم حرام لأنهم كانوا يأكلونه فقال عليه الصلاة والسلام لا ليس بحرام لكنه لم يكن بأرض قومي وهي مكة شرفها الله الضبعب ما توجد في مكة في قربها لم يكن بأرض قومي فاجدني أعافه يعني أكرهه نفسي وليس بحرام يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا كره شيئا مما أحله الله جل وعلا فلا يلام مثلا في شخص ما يأكل السمك في شخص مثلا ما يأكل الحمام في شخص مثلا ما يأكل نوع من أنواع اللحوم ما يلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره الضب مع أنه حلال نعم يقول فجتره خالد ابن الوليد رضي الله عنه لما عرف انه حلال فاكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه وبن هذا ان اكل الانسان شيئا عند شخص يكرهه لا لوم فيه ولا يقال لما تاكله عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كرهه النبي كرهه في نفسه عليه الصلاه والسلام وأباحه لغيره فهو حلال ويباح البقر والضباء والنعام والأوبار واليرابيع لأنها مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم وتباح الزرافة نص عليها لأنها من الطيبات المستحسنة وعنه في اليربوع انه محرم لانه يشبه الفار ويباح البقر يعني بقر الوحش والا البقر الانسي تقدم في ذكر بهيمه الانعام ويباح البقر بقر الوحش والضباء والنعام والاوبار الوبر ذئبه صغيره واليرابيع الذي هو اليربوع او يقال له الجربوع لانها مستطابة يعني مستساغة مقبولة حسنة قبت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم يعني المحرم اذا صاد شيئا من هذه فعليه الجزاء ولا يكون عليه الجزاء الا في صيد حلال لان المحرم لو ذبح كلب أو ذبح ذيب ونحوه ما عليه شيء ما عليه فدية في هذا لكن إذا ذبح يربوع فيه جفره ذبح غزال فيه كذلك عنز نعم ويباوت باح الزرافة كذلك من الطيور من الحيوانات البرية وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن اليربوع حرام اليربوع فيه روايتان حلال قالوا لأنه من الطيبات رواية أخرى يقول حرام لأنه يشبه الفار وهو معروف الذي رجليه طويلتان ويداه قصيرتان جدا فهو شبيه في مظهره بالفاره الكبيرة وفي الثعلب بروايتان إحداهما يحرم لأنه من السباع والثانية يحل لأنه يفدى في الإحرام السعلب فيه روايتان رواية تقول هو حلال يؤكل لأنه فيه فدية إذا صاده المحرم والرواية الثانية تقول حرام لأنه من السباع المفترسة نعم وفي سنور البر روايتان كذلك سنور البر اما الهرة وسنور البلد فهو تقدم انه حرام واما سنور البر ففيه روايتان كذلك اهو حلال ام حرام نعم ويباح من الطير الحمام وانواعه والعصافير والقنابر والحجل والقطا والحباري والكركي والكروان وغراب الزرع والزراع وأشباهما ما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام وقد روا سفينه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حباري رواه أبو داود وهذه أنواع الطير البرية الحمام بأنواعه وأشكاله والعصافير والقنابر والحجل والقطع والحبارى وأنواعه وغراب الزرع غراب الزرع غير الغراب الثاري المحرم الغراب الذي ياكل الجيف هذا حرام اما غراب الزرع فهو ياكل الحب فقط وهو نوع من انواع الطيور ما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام لأن المحرم إذا صاد واحدا من هذه فعليه الفدية فهو حلال نعم وفي الهدهد والصرد روايتان احداهما يباح لأنه يشبه المباح والثانية يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والصرد والصرد الهدد، الهدهد والصرد فيه روايتان. إحداهما تقول هو مباح لأنه يشبه المباحات الأخرى. والثانية يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد. ومنهي عن قتله لا يحل لأنه لا يؤكل. كما نهى عن قتل الضفدع والضفدع من الحرام. نعم. وكل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا الأكثر في الطيور الحل إلا ما كان يصيد بمخلبه كالصقر مثلا أو يأكل الجيف مثل كالغراب الطيور التي تصيد بمخالبها أو تأكل الجيف هذه محرمة وكل بومة وكل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال فصل ويحرم الخنزير لنص الله تعالى على تحريمه وكل ناب من السباع كالكلب والأسد والنمر والفهد والذئب وابن آواء وابن آواء والنمس وابن عرس والفيل والقرد لما روى ابو ثعلبة ان النبي صلى الله عليه وسلم نها عن اكل كل ذي ناب من السبع متفق عليه هذه كلها الخنزير منصوص عليه في كتاب الله انه محرم ثم قال وكل ذي ناب من السبع يصيد بنابه وكل ذي ناب من السباع ومثل لها بالكلب والاسد والنمر والفهد والذئب وابن آوى والنمس وابن عرس والفيل والقرد كل هذه محرمه لما روى ابو ثعلبه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع متفق عليه وتحرم سباع الطير كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحداء والبومة لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه ابو داود ومسلم كذلك سباع الطير مثل العقاب والبازي والصقر والشاهين هذه التي يصاد بها يصاد بها وتصيد وتقبل التعليم ولا تحل هي فهي لا يحل أكلها نعم ويحرم ما يأكل الجيف كالنورس كالنس النسور النسر كالنسور والرخم وغراب البين غراب البين هو الغراب العادي لأنه يأكل الجيف بخلاف غراب الزرع فإنه حلال لأنه يأكل الحبوب والأبقع والعقعق لأنها مستخبثة لأكلها الخبائف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فاذا كانت تقتل في الحل والحرم فهي محرمة لأنها خبيثة نعم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ذكر منها الحداء والغراب رواه مسلم وما أضيح قتله لم يبح أكله نعم وتحرم الخبائث كلها كالفأر والجراب الخبائث كلها لأن الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث فكل خبيث محرم وإن لم ينص عليه نعم. وتحرم الخبائث كلها كالفأر والجراذين والأوزاغ والعضاء والورل والقنفذ والحرباء والصرصار والجعلان والخنافس والحيات والعقارب والدود والوطواط والخشاف والزنابير واليعاسيب والذباب والبق والبراغيث والقمل وأشباههما لقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. وقد, وقد روى أبو هريرة أن القنفذ ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث رواه أبو داود هذه كلها من الخبائث والمستكرة تكرهها النفوس فهي محرمة نعم. وما, نعم. لم وما لم يذكره يرد إلى أقرب الأشياء شبهها شبهن. به شبها به فيلحق به في الإباحة والتحريم لأن القياس حجة وما لم يكن شبها بشيء منها فهو حلال لقول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني الشيء المشتبه به ولم يرد فيه تحليل ولا تحريم ينظر بماذا يلحق ماذا يشبه إن يشبه الحلال الغزلان والذبا ونحوها فهو حلال وإن أشبه الكلاب والذئاب ونحوها فهو حرام وإن لم يرد أن بتحريمه خرج من عمومها ما قام الدليل على تحريمه والباقي يبقى على الأصل يبقى على الأصل الذي هو الإباحة لأن الله جل وعلا